لا تأكلوا بينكم بالباطل إ ل ا ان تكون ت ج ا ر ة عن تراض منكم ولا تقتلوا أ ن ف س ك م إنا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 والتي ا ت خ ف و ن ن ش و ز ه ن ف ع و ه ن وهجروهن في النابلسي م ط ا ج ع و و ر ب فإن ف أطعنكم ل ت و ا ع ي ه ن ب للعلوم ا إ الاسلاميه اذ ا و ا حكما من أ ه ل ه وحكما من أ ه ل ه ا ان يريدا ص ل ا ح ا يوفق الله بينهما إ ن الله كان عليما خبيرا ا وعبدوا الله ولا تشركوا به ش ي ئ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى, وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل, السبيل وما ملكت ايمانكم إ ن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون و ي أ م ر و ن الناس بالبخل ويكتمون, ويكتمون ما اتاهم الله من فضله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 الله بهم ع ل م ا إ ن ا ل ل ه لا ي ظ للعلوم م م ث ا ذرة وإن الاسلاميه ل ه م و س ن ي ا ع ف ه النابلسي ويؤت من م للعلوم ا ج ئ ن ا ك ل أ م ي